الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركه والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرؤون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون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 بالله إنه لمن الصادقين والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين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 ولو لفظل الله عليكم ورحمةه وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّا كِبَرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَوْلَا إِذْ سَمَّوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرٌ وَقَالُوا هَذَا إِسْقَمُ بِئْنٌ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 ما ليس لكم به علم وتحسبونه هجنا وهو عند الله عظيم ولو سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. Ja الله kuma تعودوا لمثله أبداً إن كنتم im kuntum الله لكم ubijienu والله عليم حكيم إن الذين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 Przyszłość بالفحشاء والمنكر nie jesteśmy الله عليكم zdecydować ما tym, منكم من أحد أبدا. ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا ياتل الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعْنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُم مَعْذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوما إذ يوفيهم الله دينه الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.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 ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ويضربن بخورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او ابائه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 O bni a kowatihinna, o ma تابعين غير witam serdecznie من الرجال witam الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن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 يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعف في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب من ما a imer du cum علمتم فيهم خيرا يكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا اللي تبتهو عرض الحياة الدنيا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة يوم قد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور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 في بيوت in الله lawu ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال يسبح له wal جَارَةٌ وَلَا بَيْعَ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءا ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجيين يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض Idea achraja يَدَهُ لَمْ kadia roha wam alam anna lawa yusebi فَت كُلُم قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والارض والى الله الم تَرَ ان الله يزجي سحابا ثم يالف بينه ثم يجعله ركاما فتر الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من, جبال فيها من برد فيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ Nafi, dalej kalabra abasar. Wallahu kalaka kulada من يمشي على على على والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم منهم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 تو اليهم مزعنين افي قلوبهم مرض ام رتاب ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولائك هم الظالمون انما كان قول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 صدقه فأولئك هم الفائزين بالله جهدة لا يخرج لا تقسموا طاعة معروفة. إن الله خبيرun. بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليهما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وَمَا alar Rasuli il الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصالحات في الأرض كما استخلف الذين مِن min ليسكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي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 يا Przewodniczący, الذين Komisarzu! Panie الذين ملكت Komisarzu! والذين لم Panie حلم منكم ثلاث, مرات. ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث وعورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الايات والله عليم حكيم واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير نعم بزينة نعم نعم خير لهم والله سميع نعم ليس على نعم نعم ولا على الأعرج حرج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 أو بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم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 كلوا جميعا او اشتاتا فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة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 <تصفيق> ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استأذنوك لبعض شانهم فاذلل لمن شئت منهم واستغفر لهم الله Inna na moha wafur rahim. Le ar jalu dwa, rrasuli bajna kumka dwa, i bavi kum bavo. Padejala mummo,